بالسواك يقول المصنف عليه رحمه الله تعالى فصل فروض الوضوء 6 غسل الوجه مع مضمضه واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الراس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنيه شرط لكل طهاره شرعيه غسل كتابيه لحل وطء ومسلمه ممتنعه المؤلف عليه رحمه الله ذكر فروض الوضوء وفروض الوضوء معناها اركان الوضوء التي لا يتم الوضوء الا بها هي مهمه جدا اذن اركان وفروض هي بمعنى واحد الفروض عند الحنابلة 6 اربعه من هذه الفروض يتفق العلماء عليها العلماء في مذهب وخارب علماء المذهب الحنابلة وخارج منها علماء المسلمين يتفقون على اربعه منها في الترتيب وفي الموالاه وجليل هذه الأربعة التي اتفقوا عليها قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين نعم اظن الاخ ميصره يسجل وانتم ايضا بارك الله فيكم التو بدانا ما شيء فات في الكلام ان هذه الايه الكريمة في من سوره المائده دليل على هذه الفروض غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الراس مع الاذنين ثم ذكر الترتيب هل المؤلف ذكر الاربعه الأولى الفروض الاربعه الأولى مرتبة أو انها على خلاف الترتيب الذي ذكر انه من الفروض هل الفروض الاربعه مرتبه في المتن او انها غير مرتبه لانه بعد ذلك يقول وترتيب نقول هو لم يرتبها على ما جاء في الاهي وانما رتبها ترتيبا اخر فجعل المغسولات مع بعضها البعض وأخر الممسوح ماذا بدا غسل الوجه الثاني غسل اليدين الثالث غسل الرجلين لماذا جمعها سويا لانها كلها مغسولات ثم اتى بالمس لكن هذا قد يعترض عليه بعض من يعترض لانه قال بعد ذلك ترتيب ثانيا بغى ان يبين الترتيب هذا ما هو اي ترتيب لو اتبع بحسب ما ذكرت امت ايها الماتم او بحسب ماذا فقد يقال ان الاولى أن, ان ذكرها مرتبه حتى يعرف ما المقصود بالترتيب غسل الوجه ما هو حد الوجه حد الوجه من منابت شعر الراس الى ما انحدر من اللحيين والذقن الذقن مجمع اللحي اللحي تعرفون عظم الفك هذا ما, ي... ما يكون محاذيا لعظم الفك يسمى لحيا فذلك الفك الاسفل مقصود الفك السفلي وايضا هناك شيء يسمونه الذقن بفتح القاف الذقن والذقن هو مجمع اللحي هذا كله هو سالم من جهة الطول واذا قلنا منابت شعر الراس فالمقصود منابت شعر الرأس المعتاد المعتاد قدره بعض الفقهاء اربع اصابع فوق الحاجبين قال هذا كله داخل في الوجه لا عبره بالافرح ولا بالانزع الانزع اللي عنده نزعتان يعني ان الصلع في الجانبين عنده او اصلع هذا لا عبره به الاصلع ماذا يقول اين مناب الشعر براسه عنده وليس عنده شعر فلهذا قالوا من منابت شعر الراس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن وعرضا من وتد الأذن أو شحمه الأذن إلى شحمه الأذن الاخرى ولهذا يجب اغسل البياض الذي بين اللحيه والأذن يجب ذلك قال غسل الوجه مع مضمضه واستنشاق الحنابلة يجعلون المضمضه والاستنشاق من فروض الوضوء بل امام احمد جعلهما في حكم الظاهر ما المقصود بالظاهر الوجه الوجه تحصل به المواجهه فيقول ان المضمضه والاستنشاق هذا المكان الذي يضمض والمكان الذي يستنشق الماء اليه هذه في حكم الظاهر وذكر الامام احمد ذكر عليه رحمة الله خمسك امثله ايد بها مذهبه فقال ان الذي يجرع جرعه من الماء لو جرع جرعه من الماء لكنه جعلها في في فمه جعلها في فمه ولم يبتلعها هذا الماء الذي في الفم هل يحكم بكون هذا الانسان الصائم قد افطر بذلك او لا هل يعد افطر بذلك أو لم يفطر لو وضعها في فمه لا لا يفطر قال اذا هي مثل الماء الذي يجري على الوجه فحكم هذا مثل ولو ان شخصا لو أن شخصا جعل في فمه شيئا من خمر ولم يبتلعه يقام عليه الحد يقام عليه الحد او لا يقام لا يقام عليه الحد وكذلك فيما يتعلق بالرضاع وغير ذلك لكن يمكن ان يجاب عن هذا الذي ذكره الإمام احمد عليه رحمه الله لنقب هذه القاعده التي قعدها بالعين واللحيه العين العين حكمها حكم الظاهر او لا باطن العين لها حكم الظاهر ولكنها لا يجب غسلها عندهم لا يجب غسل هذا الباطن الذي هو في حكم الظاهر وكذلك اللحية باطن اللحيه لا يجب تخليله عندهم لا يجب ولهذا نقول ان القول بأن المضمضه والاستنشاق انما وجبت لاجل انها من الوجه هو عندي قول ضعيف والله اعلم ولكن وجوب المضمضه والاستنشاق انما يقوى بما ورد في السنة من الأمر بها ما الذي ورد في السنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال اذا توضى احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا يقوي لانه امر يقوي ان هذا الأمر واجب مفروض واجب مفروض وجاء في بعض الفاظ حديث لقيط وان كان بعضها للعلم يشذذها اذا توضات فمض مض فنقول بوجوب المضمضه والاستنشاق من جهتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها قد يعترض معترض ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توضأ كما أمرك الله فاحاله الى الايه الكريمه أله إلى الايه الكريمة والآيه الكريمه لم يجيء فيها ذكر المضمضه والاستنشاق نقول هذا الحديث الذي استدللتم به على اسقاط وجوب المضمضه والاستنشاق هو جزء من حديث المسيء صلاه ومن المعلوم ان حديث المسيء صلاته لم يجي فيه ذكر بعض اركان الصلاه عند جميع العلماء بعض اركان الصلاه المتفق عليها لم يجي ذكرها في حديث المسيء صلاته فهل يجوز بناء على هذا أن نسقط ركنيتها أو نقول انها جاءت من دليل خارجي انتم تفهمون ما اقول بارك الله فيكم هل كلامي هنا واضح او ان فيه اشكالا نقول هذا الحديث الذي فيه توضأ تماما ركن جميل هذا الحديث وردت عندنا حديث اخرى استفادوا منها وجوب شيء ما هذا الذي استفدناه من خارج نقول بوجوبه هناك اركان في الصلاه اتفق عليها العلماء ما جاء في حديث الموسي الصلاه واضح لم تجئ في حديث الموسي الصلاه لكن اتفق العلماء على وجوبها طيب يا اخي الكريم في الدرس ان شاء الله تبدي مداخلتكم ومناقشاتكم ابشر ولهذا قلنا ان القول بوجوب المضمضه والاستنشاق ايوه اخذنا الادله الوارده وغسل اليدين. اليدين هنا المقصود اليدين اليدين للمرفقين مقصوده اليدين الى المرفقين والمرفق هو المفصل الذي بين العبد والساعد هذا يسمى المرفق ومن الخطا الشائع عند كثير من الناس أنه اذا جاء يغسل اليدين الى المرفقين يغسل من اين من الرسغ إلى المرفق يترك الكف يترك الكف لظنه انها ان غسلها في اول الوضوء كاف عن غسلها في هذا المحل انتم معي بارك الله فيكم كثير من الناس يغسل اليد إلى المرفقين من الرسغ الى الى المرفق ولا الكف لانه قد غسلها في اول الوضوء وهذا الفعل خطا كبير لماذا لانه فرض حتم في هذا الموضع بعد غسل الوجه ان يغسل اليد من اطراف الاصابع الى المرفق لا بد منها لا بد منها وهو الفرض اما الغسل اليدين في اول الوضوء فهو سنه سنه بالتفق الا اذا كان عند الحنابل الا اذا كان الغسل هذا لمن كان له اناء ويريد ان يغمس يده في الاناء لا بد ان يغسلها عندهم والراجح السنيه والله اعلم وغسل اليدين قال والرجلين غسل الرجلين فرد الى الكعبين والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ويل للاعقاب من النار اذا كانت الرجل مكشوفه فيجب وجوبا وهنا عبرنا بالوجوب اما لننبه الى انهم يفرقون بين الفرض والواجب في هذا المحل هذه الفروض عندهم تخالف واجب الوضوء واجب الوضوء عندهم هو التسميه سياتي ان شاء الله التسميه عند الذكر واجبه عند الحنابل لكنها ليست من فروض الوضوء في هذا الموطن فرقوا بين الفرض والواجب كما فرقوا في الحج بين الركن والواجب التسميه جعلوها واجبه هنا وفرقوا بينها وبين الفرض باعتبار ان التسميه تسقط عند السهو والجهل تجب عند الذكر فقط فما جعلوها فرضا لان الفرض لا يسقط بحال الا الا عند انقطاع الربو مثلا قال رحمه الله مسح جميع الرأس مع الاذنين هنا نلاحظ ادخاله كلمه جميع بعد قوله مسح المسح يخالف الغسل والمقصود بالمسح أن يبل اليد به بالماء ويمر اليدين على المحل الذي يجب مسحه أو الذي يراد مسح تمر اليدى اليدين يمر المتوضئ يديه المبللتين على الرأس وأما في الغسل فإنه يجري الماء على العضو هذا فرض مسح جميع الراس هنا يريد أن يؤكد عليها وان مسح الجميع فرض ولا يكفي مسح البعض عند الحنابلة كما هو قول المالكية واستدلوا على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله أنه مسح بعض الراس حتى فيما جاء في مسح العمامه لما مسح بعض الراس اكمل على العمامه صلى الله عليه وسلم قالوا اذا كان الراس مكشوفا فليس أقل من ان يمسحه كله هذا فرض عند الحنابل واما الباء في قوله تعالى ومسحوا برؤوسكم قالوا هذه الباء ليست للتبعيض بل أن تكون انكر انت كل التبعيض في اللغه كثير من الحنابل ذلك وقالوا ان الباء هنا للانصاق وهذه مساله نحويه يترتب على معارضها بعض مجاهها الكلام الفقهي هنا. قال مع الاذنين اذا عند الحنابل مسح الاذنين مع الراس عندهم مسح الاذنين ف... ويستدل اللمبي مجاه النبيه صلى الله عليه وسلم عند المماجه الاذنان من الراس والامام النووي يقول كل طرق هذا الحديث ضعيفه الشيخ اللباني رحمه الله يقول لعل النووي لم يطلع على باغايه الطرق لكن نقول ان طريقه كثير من هذا الحديث ان هذا لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الحنابل يستدلوا به على ان الاذن داخل في مسح الراس كما كما قالوا في الفم والانف مع الوجه قالوا الفم والانف من الوجه هنا قالوا الاذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدلوا به بعض اهل العلم يرى ان الاذنين ليست من الراس وحجتهم في ذلك انها في الصورة مخالفه لصوره الراس فكيف تكون منه هذا قول الشافعي لاحظوا ان انهم ايضا لا يصححون الحديث بعض اهل العلم قال ان الاذنين من الوجه وبعض مفصل فقال ان ظاهر الاذنين من الراس وباطن الاذنين من الوجه واستدلوا بحديث سجد وجهي الذي خلقه سجد ماذا وجهي وجهي الذي خلقه وشق سمعه هنا الهاء عائدة على اي شيء فالهاء هنا عائدة على اي شيء على الوجه وشق سمعه يعني سمع الوجه رضى ساره ها فقالوا من الوجه نعم. المهم هنا ان نعرف ان المذهب هو ان الاذنين من الراس وان مسحهما فرض من فروض الوضوء وهذا تابع للراس قال وترتيب ودليل الترتيب اي دليل فرضيته ان الله سبحانه وتعالى قد رتبه وادخل الممسوح بين المغسولات ايش الممسوح الراس امسحوا برؤوسكم ادخلها بين المغسولات والعرب لا ت... عليكم السلام. العرب لا تفرق بين النظير ونظيره الا لفائده يعني كان لو لم تكن هناك فائدة لجعلت الموصولات اولا ثم الممسوح مثلا فنقول هنا الترتيب اذا مقصود وقال بعضهم ايضا ان الله سبحانه وتعالى ذكر الابعد ثم رجع للاقرب من الاعضاء وهذا يدل على ان الترتيب هذا مقصود والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الترتيب بين هذه الاربع في وضوء واحد ابدا قط فدل على فرضية ذلك وموالات الموالاه ما هي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله عند اعتدال الزمان الا يؤخر اغسل عضوا حتى يجف الذي قبله عند اعتدال الزمان كيف يعني في حال اعتدال الزمان إذا غسلت وجهك ثم ذهبت ليدك مثلا وتاخرت حتى جف الوجه هنا لابد بد تستأنف من جديد تستأنف الوضوء هذا عند الحنابلة والمالكية يقولون به ايضا قالوا الا عند العذر ايضا قولنا عند اعتدال الزمان نقصد به ان الانسان قد يكون في مكان فيه هواء شديد او ما شابه ذلك من الامور التي تجفف العضو بسرعه فهذا لا يؤثر عبر بالزمان الم... ودليلهم على فوضيه الموالاه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في رجلي رجل لمعة لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه قالوا لو ان المواله غير واجبه غير مفروضه لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يغسل رجله فقط واضح وجه الدلاله من هذا الحديث واضحه هي هذه المساله بارك الله فيكم اذا النبي عليه الصلاه والسلام لا يمره بالاعاده لما يأمره بالاعاده يأمره بالاعاده يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده لانه يجب عليه ان يوالي اذا هذه الفروض السته وهي علينا النحو غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين غسل الرجلين الى الكعبين مسح جميع الراس مع الاذنين الترتيب والموالاه قال والنيه شرط لكل طهاره شرعيه غير ازاله خبث النيه شرط ها ما الفرق بين الشرط والفرض او بين الشرط والركن الشرط يتقدم على العباده ويستصحب في العباده الى اخره اما الفرض فله حيز معين محدد من العباده له بدايه ونهايه غسل الوجه له بدايه ونهايه لا فرض اخر واضح واما الشرط فليس كذلك كما ذكرنا استقبال القبلة مثلا في الصلاة من أولها لآخرها يستصحح هذا لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ازالة الخبث ازالة الخبث قالوا لا يشترط لاجلها النيه فما يعرف ما هو السبب الذي لاجله استثنوا ازاله الخبث من اشتراط النيه النيه شرط لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الاعمال بالنيه أي لا يصح العمل الا بنية لا يصح العمل الا بني والسؤال الان لماذا استثنوا ازاله الخبث قالوا ازاله الخبث لا يشترط لاجلها بني فما هو السبب من يعرف منكم بارك الله فيكم لانها من التروك لانها من التروك ما المقصود بالتروك ازاله الخبث اللي انتهي ازاله النجاسه ازاله النجاسه يعني كما نقول التخليه كما نقول هي على سبيل التخليه ليست على سبيل التهليل نعم وغسل كتابيه لحل وطء ومسلمه ممتنع يعني وغير الغسل الكتابيه يعني الميه ايضا ليست شرطا استثني مستثنيه ايضا غسل الكتابيه المراه الكتابيه اليهوديه والنصرانيه اذا اغتسلت من حيض او نفاس أو جنابه هل يلزم هل يلزم في هذا الغسل لاجل ان يطاها زوجها المسلم النيه هل تشترط النيه هنا نقول لا يصح لا يصح من هذه الكتابية عمل ولهذا هنا استثنوا استثنوا غسل الكتابية بالاشتراط النيل هذا مفهوم او غير مفهوم يعني لا نصحح هذا الغش اريد هذا الغش لا بد انه صححه لو ما صححناه فكيف يطؤها بعد حيضها ونفاسها ان النيه اذا ما وجدت ما يصح الامل طيب هذه المراه الكتابية لو لم تنوي بهذا الغسل الذي اغتسلت رفع الجنابه ما عندها شيء اسمه اغتسال من حدث اكبر قالوا هنا لابد بد انه صححه بدون نيه هي امراه كتابيه زوجها مسلم بناء على هذا فكونهم لم يجعلوه شرطا او استثنوا الكلام في محله تماما وكذلك المسلمة الممتنعه المسلمة التي امتنعت من الغسل انقطع دم حيضها انقطع دم نفاسها وامتنعت من ان تغتسل لكن زوجها يريد ان يطأها يريد ان يجامعها وهي ممتنعه من الغسل فهنا لو غسلت قهرا ليطأها زوجها هذا الغسل يصح او لا يصح نقول يصح لماذا لماذا استثنى هذا لاجل العذر كما أنه في الكتابيه الاستثناء لاجل العذر لكن وصلت قهرا يعني اجبرها زوجها على أن تغتسل اجبرها زوجها على أن تغتسل لكي يطأها لانه لا يحل له أن يطأها عند الجمهور بما فيهم الحنابلة لا يحل له ان يطأها الا اذا اغتسلت لو انقطع الدم ومغتسلت ما يجوز له ان ياتيها فلو اجبرها على ان تغتسل لكي يطأها وهذا حق له فهنا وطؤه هي صح. لماذا صح وطؤه لان غسلها صح لكنهم يقولون لا تصلي بهذا الغسل لانما نويته اذا هنا صححوه لاجل العذر فقط حتى يحل الوطء مفهوم هذا يا اخو غير المفهوم مفهوم لماذا صححوا هذه الصورة صححوا لاجل ان يكون وطؤه مباحا جائزا نعم. قال المؤلف والتسميه واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا قلنا التسميه لم يجعلها يصح الوضوء دون الصلاة نعم نعم للوضوء دون الصلاة نعم معذرة لم انتبه للكتابه المؤلف هنا ذكر التسميه انها واجبه جعلها مع الفروض لماذا قلنا لانها تسقط بالسهو بالجهل اما غسل الوجه هل يسقط بالسهو انسان توضى وما غسل وجهه يصح وضوؤه لا يصح وضوءه او توضى وهو مسكين لا يعلم ان غسل الوجه فرض في الوضوء يصح وضوؤه لا لا يصح اذا الفرض لا يسقط بالسهو والجهل بخلاف الواجب هنا نعم احسنت اخي الوحش بارك الله فيك والتسميه واجبة و و وتيمم باين الدليل على ان التسميه واجبه في الوضوء هذا هو المعتمد في المذهب مستدل بحديث لا صلاه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاه بغير وضوء ولا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث الأرجح تضعيفه بل ضعفه الامام احمد لكن اعتمد الحنابلة وهذه من مفردات المذهب الجمهور يرون التسميه سنه وهو الصحيح ان شاء الله او في الوضوء فمن اين لهم انه يجمع الغسل والتيمم قالوا هذا كلها طهاره وحكمها واحد وان التسميه ايضا الأصل انها على كل عمل مستحب لكن ما دام وجبت في الوضوء فتجب في كل طهاره شرعيه قال في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل الناقض للوضوء هذه المساله يجعلونها يجعلون غسل اليدين واجبا ويجعلون التسميه لاجل غسل اليدين واجبا واجبنا يعني انسان قام من النوم وهذا النوم كان بالليل انتبهوا لهذه القيود وهذا النوم كان نوما ينقض الوضوء عند الحنابلة والنوم الذي ينقض الوضوء عند الحنابلة هو النوم هو النوم الذي لا يكون نوما قليلا من قاعد أو قائم كل نوم عندهم ينقض الوضوء الا النوم اليسير من قائد أو قائم واضح كل نوم عند الحنابلة ينقض الوضوء النوم اليسير من القاعد او من القائم الجالس لو نام نوما قليلا لا ينتقض الوضوء والقائم لو نام نوما قليلا لا ينتقض الوضوء النوم الكثير منهما او من غيرهما فهو ناقض فهنا التسميه ايضا واجبه في هذا الحال في هذا لو غفى لو أن خفق راسه او اغمض عينيه اثناء خطبه الجمعه هل ينتقض وضوؤه او لا على المذهب ما دام أنه جالس وكان النوم قليلا فانه لا ينتقض وضوؤه هذا على مذهب الحنابل والذي يفتى به في بلادنا ان النوم غير المستغرق لا يوجب الوضوء لا لا يحصل نقد الوضوء بالنوم غير المستغرق النوم المستغرق الذي يفقد الشعور لو ان هذا فقد شعوره ولم يدري بما حوله بحيث لا يسمع تشويش ولا يسمع ما حوله ولا يشعر به فانه في هذه الحال يكون وضوؤه منتقضا نقف عند هذا الحد ان شاء الله ونكمل باذن الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم صلى الله وسلم على نبيه للاكرام وفيكم بارك الله